بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون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 ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول إني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم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 أعيون جزاء بما كانوا يعملون، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فاتقا لا لَا يَسْتَوُون أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا قال حاتف لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار قل أرادوا أن يخرجوا منها قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بِآيَاتِنَا يوقنون